دعوة صمدت أمام كل الصعاب وفي كل المحن دعوة لبت للمسلمين حاجتهم فهي دعوة شاملة فهي دعوة شاملة للمسلمين في بقاع الأرض جاءت من منطلق آيات من الذكر الحكيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسلّي من بناه إنه البنا حسن لا تسلّي من بنا إنه البنا حسن لا تسلّي من بنا إنه البن حسن إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسلّي من بناه إنه البن حسن إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسلّي من بناه إنه البن حسن لا تسلّي من بنا إنه البنا حسن لا تسلّي من بنا إنه البنا حسن أسس الدعوى يقينا رغم أسراب المحن قدم الروح شهيدا مخلصا بلا ثمن أسس الدعوى يقينا رغم أسراب المحن قدم الروح شهيدا مخلصا بلا ثمن لا تسلّي من بنا إنه البنا حسن لا تسلّي من بنا إنه البنا حسن إن للإخوان صرح كل ما حسن، لا تسلم من بناه إنه البن حسن إن للأخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسلم من بناه إنه البن حسن لا تسلم من بنا انه البن حسن لا تسلم من بنا انه البنا حسن يحمل الدعوة رجال رغم ديجور المحن لا يبالي بالرزايا عصفات والفتن يحمل الدعوة رجال رغم ديجور المحن لا يبالي بالرزايا عصفات والفتن لا تسل من بناه إنه البن حسن لا تسل من بناه إنه البن حسن إن للأخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسل من بناه إنه البن حسن إن للأخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسل من بناه إنه البن حسن لا تسل من بناه إنه البن حسن لا تسل لا تسلم من بنا إنه البن حسن حينما نادى المنادي هيا هيا للجهاد جمروا عن السواعد مصره لكل البلاد حينما نادى المنادي هيا هيا للجهاد جمروا عن السواعد نصره لكل البلاد لا تسلم من بنا إنه البن حسن لا تسلم من بنا انه البن حسن ان للاخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسلم من بنا. بناه إنه البن حسن إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن لا تسلِّي من بناه إنه البن حسن لا تسلِّي من بنا انه البنا حسن, البن حسن لا تسلِّي من بنا انه البن حسن في حماس الحق تعلو راية للثائرين وتحيط الأفق نورا من جراحات السنين في حماس الحق تعلو راية للثائرين وتحيط الأفق نورا من جراحات السنين لا تسل من بنا إنه البن حسن لا تسلني من بنا إنه البن حسن إن للأخوال صح كل ما فيه حسن لا تسلني من بناهُ إنه البن حسن إن للأخواان صح كل ما فيه حسن لا تتسني من بناهُ إن البن حسن لا تتسني من بنا إنه البن حسن لا تسلني من بنا إنه البن حسن إن للأخواان صح كل ما فيه حسن لا تسلني من بناه انه البن حسن ان للاخوان صرح كل ما فيه حسن لا بناه انه لا بنا لا بنا البن حسن